へえ。<音楽> يا مكحل رمشك ليه يعني, يعني, يعني بتكدني وليه بتلوعني ن ي يمكحل يمكحل ليه ي رمشك وفنونك و سايقلي ه ب ر و ح في دلالك وفنونك ونواهب ر و ح ي كده عيونك واحلفلك بعيني, بعيني يا اصونك تمشي وتتركني ما تسمعني يا مكحل ا رمشك ل ي عشانك دمعي وتنهيدي زودت ضنايا وتسهيدي عشانك دمعي وتنهيدي ما تحن ي بقى شويه ياسيدي وتخلي وصالك ي م ع ن ي وتخلي وصارك يجمعني ي مكحل يا مكحل رمشك يدلل